الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ وَا نُورُ الرَّحِيمِ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّ உல வில குளோ விலய ஜுபன் குமி وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمِينَ أولئك لم غم غفرت وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَجِزِينَا أُولَئِكَ لَهُمْ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 وقال الَّذِينَ كَفَرُوا هل ندلكم على رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مزقتم كل ممزق إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ